يالله يا مهلك ثموت تهلك نوري وما يعود تهلك نوري وما يعود فاللوجة تذبح باليهود بسيوف ما قد فيلم بسيوف ما قد فيلم يا نوري ابكي بدمع ودم ما ينفع بعد الندم ما ينفع بعد الندم يا سناد وحزام الظهر الجارم وجرف الصخر الجار موجر فالصخر عاديهم يظل من ذعر من كثر الذبح منهم من كثر الذبح منهم يا نوري بجبدا معدم ما ينفع بعد الندم ما ينفع بعد الندم يا نوري بس وندرعة بليوس فيها ما رجع بليوس فيها ما رجع عبويتهم تصقع صقع أسلاك ترغب لودقام أسلاك ترغب لودقام يا نور بشي بدمع دم ما ينفع بعد الندم ما ينفع بعد الندم ثمار ررت اللوفات ما تلحق علي فزعات ما تلحق عليه فزعات وطجان بالصحن عبوات والستاني بشي دم والستاني بشي دم يا نوربشي بدمع دم ما ينفع بعد ما ينفع بعد الندم يا نور وانا الطائرات يم وهيه بطايحات يم وهيه بطايحات وطقان بالصحن عبوات والسيستاني يبكي دم والسيستاني يبكي دم يا نور يبكي بدمع دم ما ينفع بعد الندم ما ينفع بعد الندم روسا هل الرفر مفصوله بديال لو جسرها هالصوله بديال والله يا ربع مفصوله وشرعال باريت حكام شرع باريت حكام يا نوري بتبكي بدمع دم ما ينفع بعد الندم ما ينفع بعد الندم ترى <تصفيق>